ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصدح بالهم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 ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبق أعمالهم أَفَلَمْ يَسِيُّوا فِي الْأَرْضِ فَيَظُرُو كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ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 أن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويقولون كما تأكل الأنعام والنار مس وله وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت كأهلكناهم فلا ناصر لهم أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيْنَهِ مِن رَّبِّهِ كَمَزْوِينَ لَهُ فُوءٌ وَعَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا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 وأنهار من لبن لم يتغير قعبه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفاء ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسحوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا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 هيهم بغتة فقد جاء الشراطها فأنا لهم إذا جاءتم ذكراهم فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذم بك والمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سوره ما نزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك رأيت الذين في قلوبهم مرضي يضرون إليك نظر المغشي عليه من الموت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 والله يعلم إسراره فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأذبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسقط الله وكره رضوانه فأحبط أعمالهم أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيْمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ ولنبل ونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرین ونبل وأخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشَقَّ الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى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 إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمن وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكمها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم أنتم هؤلاء تدعون لتوفق في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء.